الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات في موسيقى الحج يترطى السلام على رسول الله وعلى أهاله وصحبه ومن اتبع فلاه وصار على نهجه واتفى فره إلى يوم الدين أما بعد علينا إخوة الكرام أن الأبياء والمسلين كانوا يجتهدون في دعوة الناس لربهم وكان صد من صد عن سبيل الله ولا من أعراض من دعوه إلى الله جل في علاه ويستعملون اصنافا والوانا وطرقا في الدعوة إلى الله لكنهم يستصنعون He does it. huele